بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه فاصف صفا فزاجرات زجرا فالتاليات ذكر ان الياكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق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 وَقَالُواْ يَا وَيْلَ مَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ أُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ وَطِيفُوا إِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ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 زفون وعندهم قاصرات الطرف في عين كأنهم نبيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُمْ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن لَن تُرَدِّين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم الى الجحيم انهم الفواء باهم ضا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 ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آليا دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم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 قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ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 می دھیتی وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ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 فَنَبَذْنهُ بِالْعَرَاءِ وَوو سَقب وَأَم بَتْنَا عَلَيْهِ شَجرًا تَمّ يَ قطين وَأَرَسَلْناهُ إ مئتِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدون فَآمَنوا فَمَتَّعْنَهُُم إى رحيين. فَاسْتَفْتِهِهِمْ عَلَى رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْقِيمٍ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْغْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْغْصِرُونَ أَفَبِعْذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين